انتخوا يا لاد عاصم بالبدايات والعالم رزوه في رأس المطلة والوعد لجاة حزة الوعاية عند من مريم زعيم الدار كله شيخنا المقدام في يوم الشداية ما يضام الشعب وهو قايد له حط للب الوهل عيدوا بمحل ما يباله من يدل في سار سالم لا صرت عند خمسين المسمى كنا ولا ويومك اللي رأي ذود جاك قايت على القمة تتله الفحل جبناه تزهى هالقرايت ونفسه الكس بصدارة مسبه الله ساسف أحلم له عوايت من نسل تمامه في دقه وجله من بعيد يشبه مزول الرعايت ومن غريب السلام من كل خلى ولا وصف ترقبته وصول الجرايد ولذانك أنها سفن تسل والسنام ك انها الظل على المحايه والنحر ما كانها اللباب هل اللّ جابها ما يحس في الزوايد المراجع تعشقه ما يتمله ابن فاجر يا عزسني سنينه دايد الكرم والطيب له طبع وجب له قلتها وانا مدور للفوايد أمدح يستحق المدح كله، والعلوم مطوار لكن الوكايد الصدار للفحل مركزله مركز له الصدار للفحل مركز